التدين كلمة كبيرة جدا محدش قدر يجيبها كلها رصالة السلام يقول من سدد وقارب فرجوه ومن أشير إليه فلا تعضوه يعني من أشير إليه ده هو الأخ الحريقة الملتزم الحريقة يعني لو شوف إيه ده ده لنهار شغال في الدين وشغال في الدعوة فلا تعضوه ده مش هيوصل لحاجة لأنه فيش حد بيكمل حريقة من سدد وقارب سدد ده يعني جابها في المص يعني شهط الكرة جابها في المص أم القارب جات برق جون بس تجد قريبه منه م. طب يا دي لها إيمة يا رسول الله في الدنيا ما بتتحسبش جون بس في الدين بتتحسب كويس جدا جميل في الدين لو أنا عرفت أصلي ركعتين وجبت ستين في المائة خشوع أنت كويس جدا حلو جدا في الدين لو أنا الورد بتاعي استمرت عليه مثلا أربع تيام في الأسبوع أنت كويس جدا